وسته وصدق وست وصدق من جه به ما تصدع له الجبال وتخضع له فحول الرجال وإذا تسربها أولى الأشرار بتوسط بتوسط الأخلاق الرذيلة والنحيا الآداب الجميلة وجدوا مسكة في هذا الطريق يعينهم على تنفيذ باطلهم جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والآداب الجميلة التي لا تدعو للش التي لا تدعوا للشر على صاحبه سبيلا واذا حاولوا وإذا, واذا صالوا بالفقر والفقراء ووجوب بالمساواه واحتجوا على ارباب الاموال بالالهه والسيطره واحتجوا على ارباب واحتجوا على ارباب الاموال بالاحتكار والسيطره على واستعبادهم للعباد واستبدادهم بالأملاك, و... بالاملاك والاموال ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة, طاقة توجب بوجه من الوجوه ففدى هذا القرآن العظيم بعدره وقصه وإيجابه الحقوق المتنوعة الدافعة للحاجات كلها بعد قيامها بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإفطال كل ما به يصولون ويدولون ثم إذا برز بصلاحه وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحفيه على سلوك استراط المستقيم ونوره الصاطع وحوجه القواطع لم يتوف لم يت... يبقى لم يبقى في لم, يبقى لم يبقى في وجهه باطل إلا محقه ولا, إلا ولا شر إلا ولا شر سحقه ولا ولا يعجز ولا بقي من قص ولا بقي من من قصده الحق والصواب إلا اختاره إلا اختاره واعتنقه ولا قصده ولا بقي من قصده الحق الحق والصواب إلا اختاره وفنقه ولا تأمله صاحب عقل ولا ولا تأمله صاحب عقل ولا صاحب عقل ورأي إلا خضع له فهو الحصن الحصين من جميع السرور وهو القاهر لكل من قاومه في كل الأمور طيب حاجة أيها الحاجة القاعده الحاديه الحادية في احتمال كثير من الفاظ القران على جوامع المعاني اعلم ان ما مضى من القواعد السابقه هي المقصود في وضع هذا الكتاب وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع اليها كثير من الايات وانها وان تنوعت الفاظها واختلفت اساليبها فانها ترجع الى اف واحد وقاعده كليه وأما نفس الفاظ القران الحكيم فان كثيرا منها من الألفاظ الجوامع وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد وعلى صدق من رطي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا وليمثل لهذا النوع أمثلة ونذكر نموذجا منه فمنها قوله تعالى من أمن صالحا لنفسه ومن أساءه عليها للذين أحسن الحسن وزيادة الجزاء الإحسان إلا الإحسان والسابقون السابقون إن الله يأمر بالعدل والإخسان الآية وتعاونوا على البرج والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان من عمل صالحا من ذكر أو إنسى وهو مؤمن, وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة وننزينهم أجرهم بأخسن ما كانوا يأملون فمن يعني المثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل المثقال ذرة شر يرى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا هو خير وأعظم أجرا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وامرهم شورا بينهم وساورهم في الأمر إن الله لا يظلم الناس شيئا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سهل إن تود الآية والصلح خير إن الله لا يصف عمل المفسدين والله لا يحب المشتدين يوم لا تملك والله لا يحب الفساد يوم لا تملك نفس لنفس شيء فلا تدعو مع الله أحدا فلا تجعل لله اندادا ألا لله الدين الخالص فاتقوا الله ما استطعتم إن أريد إلا الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح من استطعت ولا تنسوا الفضل بينكم كل الذي فضل فضله ولا تدخس الناس أشياءهم فاستقم كما أمرت واصبر فإن الله لا يضيع اجر المحسنين إن الحسنات يذهبن السيئات كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين انا كذلك نزل المحسنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وجزاء سيئه سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما على المحرنين من سبيل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائف فمن عثى وأصحى فاجره على الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أملا أملا وخير أملا خير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ما جعل الله وما جعل عليكم وما جعل عليكم ما فيه. وما جعل ما جعلكم في الدين الحرج. قال عليكم في الدين من حرج. والله يقول الحق وهو هيتي السبيل. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لكم أن تعذوا رسول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهذه الآيات الكريمة وناشر كل كلمة منها قاعده في من في اصل كبير تحتوي على معان كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسره على حافظ القرآن المعتني بمعرفه معانيه ولله الحمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد استن الله تعالى ما من عليه ما من علينا بجمعه فجاء ولله الحمد على اختصاره ووجازته ووضوحه كتاب يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويُبدي له البصائر والعلم من المآخذ ومثالك والطرق والأصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد ومخبر, ومخبر الكتاب ومخبر الكتاب يغني عن وصفه وأسأل الله تعالى أن يجعله خالق لوجه الكريم. مقرباً, مقربا لديه في جنات النعيم واانفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وايثاره وهو خير الراحمين وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين قال ذلك قال ذلك وختب جامعه العبد الفقير الى الله في كل في كل احواله عبد الرحمن بن ناصر بن ناصر بن الله التعدي وقد وقد تم ذلك في ستة شوال عام 1365 والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا تبارك الله, الله خيره واخر لقد نجحت الى ان يكون هناك من يوم يحتاج الى ان يكون من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من من يكون هناك من يكون من نستمر <تصفيق> في ذلك يا بنات فييريا بالتحديث ليجني ثوت الشكر ويحذينها الاثنان المؤمنين ورايده غيرها أنزد منها ان شاء الله ان شاء الله فشللها المقتطف وسر قدما وسر قدما الى اهدافك ولا تنظر خلفك ولا ترجو, مثوبة ولا ترجو إلا ولا الا ربك والله, والله يؤيدنا ويؤيدك ويثبتنا ويثبتك وسط أن الطريق ممهد والغاية القريب والنجح مقفول لكل صباب شكور أقول محمد حمد الفقر رحمه الله الصلاة الخبزة يعفو عنه واجب ما البرهان هو الدليل الدليل الذي يستدل به نسان على خطأه أو على صوابه